وَاذَانُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تَابْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقُتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ لهم كل مرصد وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرَّةٍ فَإِن تَابُوا فخلوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور سَبِيلَهُمْ إِنَّ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 ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أي يعمروا مسابد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك, أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فساد الله من آمن بالله وليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أي يكون من المهتدين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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفتهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم والذين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا وإخوانكم أولياء لا تتخذوا اباءكم واخوانكم أولياء اين استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعجيرتكم وأموال اقترفتمها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 نزل دونود لم تروها وعذب الذين كفروا وذانك جزاء الكافرين ثم يكتب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ويقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليهم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون, ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله اما يؤفكون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 عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أغبعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم أنفسكم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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لقرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أفالله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في عيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تخفني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سوعة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن لا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم, كما الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يلدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم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 في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يفسبون فاذ رجعك الله الى طائفه منهم فاستأذنوك للخروج, فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره تقعدوا مع الخالفين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 ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذن كون الطول منهم وقالوا ظلمانكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخالق وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فيها ذلك الفوز العظيم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 ما على المحسنين من سبيل، والله رحيم ولا على الذين إذا ما أذوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.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 يقوم مغرما ويتربص بكم الدوائث عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات, ما ينفق قربات عند ما الله وصلوات الرسول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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك كثروا لهم، والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون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 ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسطس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين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 واناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للمبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, ولو كانوا أولي قربا من بعدنا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من الله ألا إليه وظنوا أن لا من ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفذهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو النيلا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 ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين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 احد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم حريص عليكم, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيا تويلو فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم